وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اَلِف لام ميم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 إنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها.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 ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا اباهم عشاء اي يبكون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 على قميصه بدم كذب قال بسولت بس لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء السياره فارسلوا والدهم فاغلي دلوه قال يا بشر هذا غلام واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتريه من مصر لامراته اكرمي مثويه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث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 وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا لِئِ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا لَدَ الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ نَلِيمٌ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 فلما ذئ قميصه قد من قال إِنَّهُ قال كَيْدِكُنَّ إِنَّ كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إِنَّكِ كنت من الخاطين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه قشغفها حبا لنا لنريها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن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 قالت فذالك الذي لم تُنَي فيه ولقد عَنْ عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره لَيُسْجَنَنَّ لا يسجَنَ ولا من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 اعصر خمرا وقال اخر إني ارني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله اننا نريك من المحسنين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 قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه لا جين منه مذكرني عند ربك فأنسيه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني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 قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد امه أنا أنبئكم بتأويله فارسلون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 وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن ايديهن إن ربي بكيدهن عليم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 ذلك ليعلم أنني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إنن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 إلى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا فارسل معنا اخانا يكتل واننا له لحافظون قال هل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 وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِي عَقُوبَ قضيها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ولما دخلوا على يوسف آوي إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أَخِيهِ ثم أذن مُؤَذِّنٌ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 أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّبْتُمْ فِي يوسف فلن أَبْرَحَ الْأَرْضُ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وهو خير الحاكمين <سؤال> ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا ابانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي فيها والعير التي اقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بسولت بس لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم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 إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثَرَكَ الله علينا وإن كنا لخاطين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أَرْحَمُ الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لاجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما ان البشير القيه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوين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 اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وهم يمكرون وما أَكْثَرُ الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تَسْأَلُهُمْ عليه من أَجْرٍ إن هو إلا ذكر للعالمين وكأجي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون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 أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في أرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الْآخِرَةِ خير للذين اتقوا أفلا يعقلون حتى إِذَا استيأس الرسل وظنوا أن هم قد كذبوا جاءهم نصنا فننجي من نشا ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لاولي الباب